bu lindər is not I won't be shakim كم نسب راتي عكرا فذلي من ذكر ودي يا ريفني ويرسوني يا زكري يا إنا نبشرك بولام نبشرك بولام من اسمه يا Peter Ba يا ابو الذكر بيكو انت هو سيدنا وحنانا نلد وذاك mən إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ ذِكْرِيَ أَبْلَكُنَا مَنْ ذَكِيَا this me um. ولندع له آية للناس ورحمة ورحمة dik ol ol ya انا ذا منك سيئ لا تنعني قد هذا ربك تحدثك سريه فوقي الىك بيد Can't in Allah